الإنسان مفترضون حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور ببرها من كان يعلم أن الله خالكه لا يرمين أبا بكر ببنتاني ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفا ولا عليا ولا عليا أبس بطين نعمة فاتا أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم قد ناء لمنزلة عند الإله وجازاه بإحسان